قَالُوا فَخَافُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَ تَسْتَكْبِرُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى والله غني حميد ذعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يثير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 بِلهِ وَيَعمَ الْ القَالِ حَ يكَفسِ عَنْ غسَ آسِجِي وَيُود خِلبُجَ وَيُودِ خِلغُجَاسٍ تَج مِ تَحِنَ الأأَآهُ ذلك الفوز العظيم